بوك تو بدست اي دوا اثناني وخمسون اثنان وخمسون او ربنو كوچي في المتجر, في المتجر هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب الى المتجر؟ يا مورام أوبافيتي كوبوينو. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. كديهسو وريتكي ارتيكلي اين اللوازم المكتبيه اين اللوازم المكتبية؟ أحتاج لظروف وورق خطابات احتاج لظروف وورق خطابات Hemiske ołówki i flamastery. Achtaju li aqlam hibr jaf wa aqlam ta'lim. Gdzie namještaj? Ayna al-afath? Ayna komodo Ahhtaj ila dulab wa adraj ila dulab wa adraž. Trebam jedan pisaći sto i regal Ahhtaj ila maktab wa rufuf Ahhtaj ila maktab wa rufuf Gdje su igračke <سؤال> اين لعب الاطفال اين لعب الاطفال ترايبام يدنو لوتكو اي مدفيديتشا احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج احتاج الى كرة قدم وشطرنج gdzie je alat اين ادوات العده اين ادوات العده требаm شاكوش وكماشه أحتاج إلى شاكوش و كماشا تريب أن أسلح و أدفع أحتاج إلى دريل و مفك أحتاج إلى دريل و المجوهرات؟ требам огрлицу и наруквице احتاج الى سلسله وسوار احتاج الى سلسله وسوار требам خاتم وحلق احتاج